أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم لقدمون فانهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يقعبني ويسقين وَإِذَا مَرِضَ فَهُوَ يَشْفِينَ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحِينَ وَالَّذِينَ أَطْمَعُوا أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي وَالَّذِينَ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يوم الدين بهبل حكمه والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في لاخري واجعلني من ورثه جنه النعيم واغفر كان من ورزت الجنة للمتقين ورزت الجحيم للغاوين وقيل لهم سويكم بعض ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد نجري إلا على رب الآلمين أتتركون فيما هاهنا آمنين. في جنات وعيون وزروع ونخل قلعها So وَلَوْ نَطَقَ قَالَنَّ قَوْمُهُ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ مَا سَبَقْتُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ وَتَبْتَغُونَ الذُّلَّ وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إن مندوك إن مندوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغافلين إن مزيلون على أهل هذه القرية رجzem من السماء, من السماء تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإذا مدين أخاهم شعيبا فقال هم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبيجنات فاستكبروا, فاستكبروا في الأنظ وما كانوا سابقين فكلنا نخذنا بذن فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أبرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته وعدلهم عذابا مهينا والذين يلدن المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا, بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا هتانا فقد احتملوا قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يدنين عليهن من جلاببهم ذلك أدنى أن يحرفن فلا يوذين وكان الله غفورا رحيم لا تهملونا والذين في قلوبهم ضوض والمردفون في المدينة لنغرينك بهم, بهم ثم لا يداوونك فيها إلا قليلا ملعونين مُتَمَثِّلَ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ طَبْلٍ وَلَا تَدِدْ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قل لِذِي نَفْسِهِ أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب على السماوات والأرض والجبال والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين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 وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تاتين الساعة قل بدا وربي عالم الغيب لا وَمَنْ مِثْلُهُ إِلَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ هو الحق وهو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا: هل لكم على رجل ينبقكم ينبقكم. كل مزقٍ لكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذب له جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في في الأعاب والضلال البعيد أَفَلَمْ يَرُوْيَ لَمَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآخر My على إِذْ كَانَ لِهَادٍ أَلَّا هُدٌ أَلَّا هُدٌ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَتَهُ فِي النجوم فَقَالَ إِنِّي سقيم فَتَوَلَّوْا عنه الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني Só سَوَاءٌ والأرض أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ I'm not love Don't I مرآن علي كل نفس بما كسبت رهينة إلا Surah Al-Fatihah